بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 اذرا انا را فقال لاهلهم كتو انني انست نارا لعل اتيكم لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا فلما اتاها ندي يا موسى أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ اوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم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 اذهب أنت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أي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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَى قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا آمن نَبِيَ رَبِّهَا رُوْنَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ قُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَن انكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاب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 وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى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 مهتدا. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَدِّقُ مِنْهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ السَّفَا إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وسع كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتذابه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 نعما وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَةٌ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسَأَّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه